الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كَيْدُ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفّ وَأَئِذَا قُمْ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ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 الدنيا قليله والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده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 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا